بسم الله الرحمن الرحيم حاء تنزل من الرحمن الرحيم كتاب ونفصل الآيات قرآن عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأراد أكثر فما يسمعون فقالوا قلنا فيك نت من ما تدعون إله وفي هذا النبقرة من بين بينك حجارة فأقبل إنما آمنوا قل انما انا رسول مشرب وحاريا ولا قوم ولا فاستغفروا واستغفروا اول المشركين الذين ادعتون زلادهم مرادون ان الذين امنوا والصالحات لهم إِنَّ غير آمَنُوا قل لَهُمْ ان قوات الفرن لا يخاف رزقهم يتجنوا الانذا ذكر رب العالمين وجعل فيها بعض فيها, فيها في سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ السماء نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ فإن أعرضوا فقل أندعتهم الصائقة مثل الصائقة لعاديهم والساموة إذ جاءتهم ورسولهم من بين يديهم من خلفهم لا تعمل إلا الله قالوا لهم الشيء يا ربنا لأندر لا ملابتهم فإنما ورسلتمني كافرون فعما أعادهم فاستقبلوا في الأرض والحق وقالوا من أشد منا قوة ما ولم الله الذي خلطهم وأشد منهم قوة وكانوا بأياتنا فأرسلنا الريحا ونصروا الصرفين لحساد المذيق والعدام الخيز من حياة الدنيا والعدام الأخزر لا ينصرون وأما الثموذ فإلينا مستحبوا العمال الهدى الصائق فأخذتهم الصائقة العذاب الهدى بما كانوا يكسبون ونجينا الذين عاما وكم يتقون ويوم يحشر الله إلا النار فهم حتى إذا ما جاءوا شد عليهم سعور صار وجنودهم ما كانوا يبرون وقانوا الجنود مما شهدهم على أن قانوا أنت قل الله الذي أنت شيء وخلقكم وأمرتم ترجعون وَالَّتِي كُنْتُمْ تَسْتَجِيبُونَ إِلَّا يَشْنَعَ الْعُسْمُ وَكُمْ أَلَّا رُسْلٌ أُولَٰكُمْ أَلَّا جُنُودُكُمْ أَلَّا كِنْدُونَ لَا ذلك زاركم زنكم الذي زنتم ربكم أرداكم مسبات من الخاسرين فإن صوف النور مسبلا وإن استعات المفرام من المواتين رق يضن لهم القرآن فزيم لهم وما خلفهم والحق عليهم القرآن فيهم من قد خل من, من الجن والإنس إن مكأن وخاصرين وقال الذين كفروا لا تسمعون القرآن الغافين علهم تغيمون فَلَنَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَهُرُوا عَدَابًا سَلِينٌ وَنَزِّلٌ وَسُّعُ يَعْمَرُونَ إِلَّا هِنَّهُ لَهُمْ فِي عَدَى وَخُلْدَ جَزَاءً لَهُمْ فِي عَدَى وَخُلْدَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا وقال لن يكفر ربنا أرين الذين أظلنا من الجن والإسراء وتحت أقلام عليكم من الأسفلين إن الذين قال رب الله ثم استغاموا تتنزلوا عليهم الملائلتوا أن لا تخافوا لا تحزنوا أرشوا بالجنة كنتم تعالون في الحياة الدنيا وفي الأخذ لكم فيما تشتهين إياهم في السمع لكم فيما نزولا من رفو الرحيم ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل الصالح وقالا من المسلمين ولا يتستمي الحسنة ولا السيئة ويدفع باللده أحسن ولا يتستمي الحسنة ولا السيئة ويدفع باللده أحسن فإذا الذي من يدعوه معجابة كأنه وليه الحبيب ويلقاها إلا الذين صروا ويلقاها حظ عظيم وقل ما ينزع النجم للشيطان النزم فاستعين الله إنه هو السمي العليم ومن عيات الليل والنار والشمس والقمر لا تسجدون للشمس ولا القمر واسجدون الله الذي خلقهن إن كنتم يتعبدون فإن استكبروا فالذين ومن آياته النقدر أردخوا شيئا فإذا أنزل العلم أهتزل ورد إن الذي أحيى لمنح الموت إنه ولا كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياته لا يخطون علينا أهم يلقى في النار غير عمياته من يوم القيامة يعملوا ما شئت النظمات تعملوا من من الذين كفروا بذكر الله آه أجمعين أو إنه لكتاب عزيز آياته باطلا من بين ذم والخلفين تأزيون الحكيم الحميد مع يقالك إنما قالن قائل من قبل إن, إن ربك نذور فلات وذوين قارب أليم ولا وجعلناه من لقاؤه ففصل آياته عجمي وعربي وهم الذين وَلَذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ حَسَنَةٌ وَأَزْوَاجٌ مِّنَ الْجَنَّةِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ مِنَ إليه رد علم الساعة وما تخرج من سمرات من أكمامه وما تحمل من أنسة ولا تضع إلا بعلمه ويوم ينادي من شركي قاروا آذنا كما منا من الشهيدة وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبره ظلوا من محيص راسو اذا نواي الخير امس وامس الشر فيعوس قنوط وان ذقنا رحمه منا من بعد ذلك امسته لاقولن ذهبن زحلنا يا الله لاقولن هذا لي, لي ولن انلقى رحمه عن طروها أما يقول <تصفيق> أن هذا ليوما يظن الساعة القامة ولا يروجدنا ربي إن لي عندنا الحسن أفرنا أن الذين كفروا بما عملوا نبذيقا عذاب غريض وإذا أنا عمنا إنسان أعرضنا بالجانب إذا ما سشروا إن عريض قل أرأيت من كان من عند الله اسمك كفرتم ممن أضل من وفي شقاق بعيد سنريهم ما يدنى في النفاق وفي أنفسهم حتى يدرن أن هو الحق أو لم يكفر بربك أن كل شيء على إنه في مريض من القوى رب على إنه كل شيء محيط